الزانيته والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئه جلده ولا تأخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد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 وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولائك هم الفاسقون إلا, الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم والذين يرون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه إنه لمن الكاذبين ان الغضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله توب حكيم ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الاث والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين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 ولو لا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم إتلقونهم بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه فتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا ان سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا الوهتان العظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثلك أبداً إن كنتم مؤمنين بَيِّنُوا اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ولا ياتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين, والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا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 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقول لهم مغفرة ورزق كريم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تتذكرون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 قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُونَ مِنْ أَبِصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جنوبهن ولا ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن أو أو, أو, أو أبناء بعولتهم أو أبنائهم أو أبناء إبروالتهم أو إخوانهم.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 او ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير اولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء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 والله واسع عليم وليستغف في الذين لا يجدون مكاحا حتى يبنيهم الله من فضله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 لا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البغاء إِنْ أَرَدْنَكَ تحصنا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رحيم ولقد أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيات مبينات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلو من قبلكم مواعظة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كَأَنَّهَا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكيد زيتها يضيء ولو لم ولو لم تنسس هنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال إجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدكم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا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 والله سريع الحساب او كظلمات في بحر لجج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صفات كل قد علم صلاته, قد علم صلاته وتسبيحه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 يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من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 <نضح> <العلى> <سؤال> <سؤال> <مسؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي Sposób pragmatycznych, które بالله وبالرسول وأطعناها ما يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم مغالظون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعنين ففي قلوبهم مرض ام مرض ام يخافون ان يحيي الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون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 وَمَنْ يُطِي اللَّهَ ورسوله وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ قل لا تقسموا طاعه معروفه ان الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليهما حملوا عليكم وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا صالحاك ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَاتٍ مِّنْ قبل صَلَاةِ الْفَجْرِ وحيد. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء فلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم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 والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح, فليس عليهم جناح وأن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم او بيوت آبائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم أو بيوت اعمامكم أو بيوت عناتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً فإذا ما دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة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 وَإِذَا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إِنَّ الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شَأْنِهِمْ فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لغادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فليحذر الذين يخالفون عن أَمْرِهِ أن تصيبهم فِتْنَةٌ أَوْ يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه